سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويزشكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّمَا أَنَا أُولِي أُولِي اللَّهِ مِنْ ذُنُنَاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن له ملاقيكم ثم ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة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 فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك الخير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من تضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أن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 الله غفور الرحيم.